تدري <تصفيق> بخضر الماما حيدر يا حيدر تدري بخضر الماما جوابك لا تدري بخضر الماما حيدر يا الصلاة يا تدري بخضر الماما حيدر يا الصلاة الماما وانت طالع يا بدر مأذرك حل السكون حين ما ضل الفجر وبطك الربية الصاير وان يا خير البشر واذاك الربية الصاير وان يا خير البشر طالع وعيدنا نمصر احياء لوعي الهجر انت جلت من هلا هلا هذا تلجتنا الحياه <سؤال> يا حدا يا صيد الصوب <سؤال> الصلاه <سؤال> يا حدا يا حدا الصوب الصلاة يا حدا هي والتناديس النوائي من بعد ساعتين زنب الكبرى يدفتك يا علب لو أتشم صيح يا بدر الهواش أدرب أحساني في من تنعويان الأطاق تنعويان الأطاق تنعويان هي باغي حدا قاصد الرب بالصلاه هي دا يا حدا تنعي على ريانه الغطا هي دا يا حدا قاصد الرب من زينب المحموم ما ضل حيره وتبرد الدمع الصيح يا حامل حمي قلبي لا يحمل صدر. ما يعمل صابر زينب المحموم ما ضل حيره وتبرد الدمع الصيح يا حامل حمي قلبي ما يعمل صابر من بعد جدي محمد فركت ام وجه يا ابو ارجع لي لحظه ولا arwa ahad ahad hala ya qalb al salam ya الصيح يا حامل حميد يرضي ما يحمل صدق زين بالمحروم أضلق حيروز رب دمي الصيح يا حامل حميد يرضي ما يحمل صدق من بعد جدي محمد من بعد جدي محمد خاركت أمك وجع يلقى برجع لي هو وإلا كان استمع أروي آهاتها حلال يا حلال وين غير الصلاة صلاه هيدا يا حدا هيدا يا آهات يا حدا وقاصد صوب الصلاة هيدا يا حدا توجهت للصلاه او بنولج من توبه وسيفا باحطانه الذم واحمل هذا الغضب توجهت للصلاه او بنولج من توبه سي اثر الزمن اه هذا الغدر وراسك الظاهر بجد يا علب ليله غدر وراسك الظاهر بجد والمرادين حبنا وصرااتك من طوب وانا مرادين من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 ولدى بالمسجد تكبر كبارة الله هو أكبر الجدي محمد واحنا ضلنا نتحي والفاجر لون تغيى والقال بحرش السعر وبحمر الكون أصبح آه لون الحمر آه يا لون الحمر شنه غير وسن العتار حيدر يا حيدر لنصدر طب الصلاة حيدر يا حيدر هذا كان ها غير دار للعتا خر يا حينا قصر صوب الصلاة حينا يا حينا وانت بالمسجد ذكر كبرت الله واكبر شهادة محمد واحنا ضلنا الفحي والفجر لونه تغير وقالوا هالش ساعة وابحا مارين كان اصبح اه يا لون الحمر سنها غذرت بالعتاق حجر يا حجر قصد الصوب والصلاة حجر يا حجر سنها غذرت بالعتاق حجر يا حجر قصد الصوب والصلاة حجر يا حجر واشاو ياكل حزن كل وسالت احزان السماء هدمت والله أشهر كان فيها الله بندا الدم وغجى وياك الحزن وسالت احزان السماء وسالت احزان السماء هدمت والله أشهر كان الله نوا بنتها ونادى جبريل الموتى يا علي حل العزة نادى جبريل الموتى يا علي حل العزة على علي النبي الطاحوزي أنا كل لي على علي النبي الطاحوزي أنا بقول هو أظن سيد النعيبا هذا يا هذا قصد الصبر الصلاة. يا حدا أي أبغى ترد يا حدا هو قاص درس وبرصان لا يا حدا أي واجو يأكل حزن كله وساعه تحزن السماء حديمة والله اركان أكانتين الله بنده ونادى جبريل الموكر يا علي خلي العذار نادى جبريل المواتر يا صاح هلاب كل النساء زيناب كل النساء واظنت بالنعي با هدر